شهر المحرم من يوم وسط الأحد تلقاني لابس سوادق خاني وأول وجه في دنيتي شفت وجه أمي كانت تلولي لبنعي واستشعرك يا رضعتني عشقك بالبن وتخالطي بديمي تارتلي من اسمك اسم وتفخر باسمي لحظة بعد لحظة كبار ويا العمور همي بعشق المجالس شيبي راس وهن عظمي سموني خادم مبارك حي ميتي بشلمين حارك سموني خادي بمنبارك حيميتي بتشلمين حارك يدفنوني واي احزاني لابس سوادك فاني يدفنوني واي احزاني لابس سوادك فاني سوادک خانی بس اقرب روايات الدمع من بعد اسنيني استيقنيت بس البتشي في قبري ينجيني عهدي إليك الآخر نفس أنعاك تلقيني والموت ما يمنع ابات ما بينك وبيني من تفتقدني بمجلسك افكر دمعيني قل لي اني وهذا اللي طمني لا تفتكر يا سيدي وياك اخلف مواعيدي لا تفتكر يا سيدي وياك اخلف مواعيدي في برزخي وجداني لا بالسواد كفاني في برزخي وجداني لابس سوادك فاني شهر سوادك خاني واني انا طول العمر واعقف على بعضك شم الرغام راض واشتفي من شمت اتراضك لما نقاموتي وتنجمع بالعاشرة احبابك اذكرني واذكر غامتي لواسة خضابك وقبري دام ونكر لي فيه وقل لي عرضي كتابك أعمالي أخفيه وقدم دمعة مصابك لو رديت تحضرني الفزع لا تيجي ورأي سكمي ينقطع لو رديت تحضرني الفزع لا تيجي راسك في قبريتي تلقاني لا بس سوادك في قبريتي تلقاني لا بس سوادك فاني شهر المحرم من يمر وانا في القبر شهر المحرم من حتكالي علي طب السواد فاضي حت حتكالي علي ياني حزنك صلاتي ودمعتي سر بمناجاتي اركلك واسجد ألم ودعواتي آهاتي يا حسين آسف واعتذر ما تقضي طال باتيت حتى نموت ارتجي تحضر بشداتي شلون اسدد ديوني لك يا بذاتي يا تراب برجي روقي يا مولاتي لو صيرني رماد بغاوه ما وافي شف راحي اللي وا لو صيرني رماد بغاوه ما وافي شف راحي عنواني لابس سواد كفاني وبمحشري عنواني لابس سواد كفاني وسط الأحد تلقاني لابس سوادك خاني وعندي طلاب يا سيدي في ساحة المحشر تدعيني وقرأ لك نعي عاشوري وتحسار أمني تشوف أن فاطمة وحجان وتقل يا ناعي الحزين اقرالي علمين حار بالمحشر ارفع قامتي ومرتين اطابر مرع لنا حراك طبرتي وع الظلع لتكسر تحضر ملايكتي السماء يمي وتواسي فاطمة تحضر ملايك تسيمة يمي وتواسي فاطمة وأقرأ لك بأشجاني لا بالسواد أكفاني أقرأ لك بأشجاني لا بالسواد أكفاني I so want